لآمَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتَجَافَ جُُوبُهُم عَن المَضووجِع يَدَعونَ رَبَّهُم خَوْفَوون وَطَمَعون وَمَِّا ر رزَقنَهُم يُفِقُون فَلَا تَعللَمُ نَفْسَُّا أُخْفِيَ لَهُم مِون قُرَّةِ أَعيُون جَزَ بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماء ونزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فما واهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بِهِ الذي